بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى أره وصحبه أما بعد المجلس الواحد والخمسون من مجال كتاب اللول المكنون في فيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن رشد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ غزوة تبوك من بدايتها إلى نهايتها غزوة تبوك أو العسرة كان غزوة تبوك في رجب سنة تسع للهجرة وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه شيخاني في صحيحهما والإمام أحمد في مسنده عن كام بن مالك رضي الله عنه قال لم اتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزها، حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاه وروى الحاكم في المستدرك بسنادى الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وكان آخر غزوة غازها رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وكانت في وقت حار جدا وقحط وضيق شديد في النفقة والظهر والماء سبب الغزوة اختار يفكا في سبب هذه الغزوة فعندما سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم براه أنه هي ملك الروم جمع جموع كثرة من الروم والغساسنة وقبائل العرب الموالية لها. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فخرج إليهم قلت ويظهر ذلك جليا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي مضى قبل قليل وهو يروي قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة وكنا تن النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما ونزل يوما فإذا نزلت جيته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره وإذا فعل بذلك وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعر الخيل لتغزهنا فنذر صاحب الانصاري يوم نوبته فرجع لنا عشاء فضار بابه ضربا شديدا وقال قد اليوم أمر عظيم قلت له ما هو اجا أغسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء راي الحافظ بن كثير ويرى الحافظون كثيرين أن السبب في عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزو الرغم لأنهم أقربوا الناس إليه بعدما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمجززديرة العرب فقال رحم الله تعالى فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الرغم لأنهم أقربوا الناس إليه وأول الناس بالدعوة إلى الحق من الاسلام والأهله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يالونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وأعلموا أن الله مع المتقين قلت والذي لميروا إليه والله عالم في سب غزوة تبوك ما بلغ المسلمون من غزو الروم لهم، وذلك واضح في رواتب سعد في طبقات وحدث عمر رضي الله عنه. التنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين يغزو. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج إلى غزوة إلا ووطرة بغيرها إلا ما كان من غزوة خيبر وغزوة تبوك. فغزوة خيبر فلأن الله تعالى وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها، فتحها وأما تبوك السبوك فلبعد الشقة وشدة الزمان إذ كان ذلك في شدة الحر حين طابت الظلال وإنعد الثمار وحبب إلى الناس المقام وكثرة العدو وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في تثاقل, في تثاقل بعض الناس عند النفرة فبرت الآيات تنزل في سورة التوبة لتعالج هذا الأمر فقال تعالى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 ذلك بدء الاعتاب المتخلفين والتهديد بعاقبه التفاقل عن الجهاد في سبيل الله والتذكير لهم بما كان من نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون معه منهم أحد وبقدرته على إعادة هذا النصر بدونهم فلا ينالهم عندئذ إلا إثم التخلف والتقصير فأسرع المسلمون يتجهزون للخروج وأخذت القبائل تقدم المدينة من كل حدب وظوب منها غفار وأسلم وجهينة وأشجع وبنو كعب من خزاعة حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفقة لجيش العسرة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم على الانفاق لجيش العسرة فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى التنافس في الانفاق كل حسب مقدرته وإليكم بعض هذه النفقات انفاق أبي بكر الصديق وعمر من الخطاب رضي الله عنهما كان اول من جاء بصدقته ابو بكر وعمر رضي الله عنهما كان أول من جاء بصدقته بكر وعمر رضي الله عنهما فقد روى الترمذي وابو داوود بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم اسبق ابو بكر ان سبقته يوما فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر رضي الله عنه والله لا يسابقك إلى شيء أبدا إنفاق عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولم ينفق أحد أعظم من نفقه عثمان رضي الله عنه روى الإمام البخاري في صحيح عن أبي عبد الرحمن أنه قال أن عثمان رضي الله عنه حين حصر أسرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته وروا الإمام أحمد في مصنده وفي الفضائل بسند حسن عن عبد الرحمن بن سامرة قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضرب بن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا وروى الإمام أحمد والطيلسي في مسنديهما بسرد حسن بالشواهد عن عبد الرحمن بن قباب بن قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال علي مئة بعير بأحلاصها ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيه فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال علي 100 اخرى باحلاسها واقتابها ثم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثه فقام عثمان بن عفان رضي الله عليه عنه فقام الله عنه فقال علي 100 اخرى بأحلاسها واقتابها قال عبد الرحمن بن خباب فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أو ثلاثا انفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه روى الإمام الجرير الطبري في تفسيره بسند حسن عن أبي سلمة عن أبيه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدقه فإني أريد أن أبعث بعثا قال فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي أربعة آلاف ألفين أخرضهما الله وألفين لعيالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما عطيت وبارك لك فيما أمسكت وفي لوية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظه الفتح وقد اختولها في انفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم تبوك اختلافا شديدا وأصح الطرق فيها أنه أنفق ثمانية آلاف درهم تتابع الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق لجيش العسرة وتتابع الصحابة رضي الله عنهم بالصدقات لجيش العسرة فجاء أبو عقيم بن الصصاعي من تمر فقد أخرج شيخاني في صحيحيه مع نبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيم بن الصصاعي ووقع في الصحيح مسلم لقصة توة كعب بن مالك رضي الله عنه قال فبينما هو على ذلك رأى رجلا يزول به السراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمه فإذا هو أبو خيثمة الأنصري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين رمزه المنافقون قال حافظه الفتح وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع ويؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بالصاع وكذا وقع في الزكاة في صاح البخاري وجاء رجل فتصدق بصاع وفي حديث الباب فجاء أبو عقيل بنصف صاع استهزاء المنافقين ولما أنفق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال المنافقون ما فعل هذا إلا رياء ولما أنفق أبو عقيم قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا فأنزل الله في هؤلاء المنافقين قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولو معذاب عليم أمر البكائين وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعة وهم سالم ابن عمير وعلبة بن زير وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحمام بن الجموم وعبد الله بن المغفل وهرمي بن عبد الله والعرباط بن سارية يسألونه أن يحملهم وكانوا كلهم معسرين وذوي حاجة ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا عين تفضوا من الدمع حذرا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقد عذرهم الله تعالى فقال سبحانه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 ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ولما خرج البكاؤون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن يامين ابن عمير النضري أبا ليلى عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن المغفل وهما يبكيان فقال لهما ما يكيكما قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا فلم يجد ما يحملنا عليه وليس عندنا من نتقوى به على الخروج معه فأعطاهما ناضحا له وزودهما شيئا من تمر فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن علبة بن زيد رضي الله عنه وأما عربة بن رضي الله عنه فإنه قام فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه وإني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في مال أو جسد أو عرض فلما أصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة فلم يقم أحد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المتصدق فليقم فقام إليه علبة فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة وإن هنا وقفه تريد كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله في نفوس الصحابة وأنهم كانوا يؤثرون رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل محبوب لديهم وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا شأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه رأى الإمام البخاري ومسلم في صعي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله أن حملان لهم إذهم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء فوافقت هو وغضبا ولا أشعر رجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسي علي فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ألبث إلا سويعة إن سمعت بلالدنادي أي عبد الله بن قيس فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فلما أتيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أمعارة ابتعهن حينئذ من سعد فانطلق بهن إلى أصحابك فقلت إن الله او قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبهن فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظن أن حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إيهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى وفي رواية أخرى في الصحيحين قال أبو موسى رضي الله عنه فقلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا، والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له يا رسول الله إن أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا أفنسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فوائد الحديث قال الحفظ الفاتحة في هذا الحديث من الفوائد واحد استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها اثنان العقاد اليمين في الغضب قصة واثلة من الأسقع رضي الله عنه روى أبو داود في صنره بسند حسن عن واثلة من الأسقع رضي الله عنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة دابوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطفقت في المدينة أنادي أل من يحمل رجلاً له سهمه فنادى الشيخ من الأنصار قال لنا سهم على أن نحمله عقبة وطعامه معنا قلت نعم قال فالسر على بركة الله خلف فغلت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبلي ثم قال سقهن مذبرات ثم قال سقهن مقبلات فقال ما أرى قلائصك إلا كراما قال ما أرى قلائصك إلا كراما قال إنما هي غنمتك التي شرطت لك قال خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أرادنا المعذرون من العرب. جاء المعذرون من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذر لهم في التخلف وتعلنوا بالجهد وكثرة نيال فأذن لهم ولكن لم يعذرهم أي لم يقبل عذرهم لكذبهم فيه وكانوا 82 رجلا فأنذر الله تعالى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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون فالذين يؤمنون بالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ولا يتلكؤون في تلبية داع النفرة في سبيل الله بالأموال والأرواح بل يسانعون إليها خفافا وثقارا كما أمرهم الله طاعة لأمره ويقينا بلقائه وثقة بجزائه وابتغاء لرضاه وإنهم لا يتطوعون يتطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم فأضلن عن الإذن لهم إنما أستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين فهم يتلكؤون ويتلمسون المعادير لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها وهم يرتابون فيها ويترددون تخلف المنافقين ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز ودعاهم إلى النفير أخذ المنافقون في تثبيطهما من الناس وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاقة له بالرغم والسفر بعيد فرد عليهم الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه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 زهاده في الجهاد وشكا في الحق وارجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم فادل الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة وطراوه الإرادة وكثيرون هم الذين يشفقون من المتاعب وينفرون من الجهد ويثيرون الراحة الرخيصة على الكذب الكريم ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزحيفة العارفة بتكاليف الدعوات ولكن هذه الصفوف تظل في طريقها المملوء بالعقبات والاشواك لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والاشواك فطرة في الإنسان وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال. موقف المنافق الجد النقيس قال ابن إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لغزوة تبوك للجد بن قيس أحد بني سالمة يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر فقال يا رسول الله وتأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له قال أذند لك فنزل قول الله تعالى في الجد بن قيس ومنهم من يقول اذلي ولا تفسني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قال الإمام الجرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره تظاهرت الأخبار عن آل التأويل بأن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس قلت والجاد ابن قيس هذا وسيد سيد بني سالمة وقد انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة وهو صاحب الجمل الأحمر يوم الحديبية ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تثبيط المنافقين وكان رط من المنافقين منهم وديعت بن ثابت الأخو بني عمرو بن عوف ورجل من أشجع يقال له مخشي ابن حمير مخشي ابن حمير قال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأسفر كاقتاء العرب بعضهم بعضاً والله لك أن بكم غدا المقارنين في الحبال الجفر والترهيب للمؤمنين فقال مقصي ابن حمير والله لو أردت أن يقاضي على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لما قالتكم هذه في هذه الفترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه أذرك القوم فإنهم قد احترقوا فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وديعت ابن ثابت يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب إنا كنا نخوض ونلعب فأنزل الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن فألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين كلام الجلاس بن سويد بن الصامد روى الأموي في تاريخه بسرد حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه عندما قال لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال جلاس بن سويد بن الصامت والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر, شر من الحمير فسمعه عمير بن سعد فقال له والله يا جلاس إنك لا أحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا واعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه ولقد قلت, ولقد قلت ما قالت لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن سكت عليها لتهلكني ولا إحداهما أشد علي من الأخرى ثم مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال جلاس فاتى جلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحلف بالله ما قال ولقد كذب علي عمير وما قلت ما قال عمير فانزل الله تعالى فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قَلَمُ زَهَقَ بِصِيرَتِي فَزَعَمُوا أَنَّ جُلَسَتَابَ وَحَصُنَ تَوْبَتَهُ حتى عرف منه الإسلام والغير. بناء والمنافقين مسجد الضيارات. واصلت الجرأة بالمنافقين على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزو تبوك. ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمره مع المسلمين. وزعموا أنهم بدؤوا للانفاعة والتوسعة على أهل الضاف والعلا. ومن عاجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفازر. وكان واعادهم أن يعينهم بالمال والسلاح. وأن يأتيهم بقوة من الظوم لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وكانوا قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ولكن الله فضح حقيقة نواياهم فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتسريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل.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 والله يحب المطهرين فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال إني على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه وكان نزول هذه الايه عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فلما نزلت هذه الآية امر بإحراق مسجد الضرار كما سياتي هذا هو مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيده للإسلام والمسلمين لا يراد به إلى الإضرار بالمسلمين وإلى الكفر بالله وإلى ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام وإلى التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين هذا المسجد ما يزال اتخذ في صور شتى تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو تشويهه. وتمويه وتميعه تخلف عدد من الصحابة الصادقين وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب منهم مثل كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وابو خيثمة وأبو لبابة وهو أحد الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه العظيم وكان 30000 روى شيخا ان في صحيحيه عن كامل المالك رضي الله عنه انه قال لما دخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط الا في غزوه تبوك فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حره شديده واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير قال كتاب والهافغون يريد بذلك الديوان واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينه محمد بن مسلمه الانصاري رضي الله عنه ويقال سيبا ابن عرفوطه الغفاري رضي الله عنه والأول أثبت واستخلف ابن امي مكتوب ياوم الناس في الصلاه وكان ابن من تخلف الا أحد يتفقدوا لكثره افراد الجيش ولكن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد وهو في طريقه الى تبوك بعض من تخلف فقد سأل أبا روه من كلثوم ابن الحصير الغفاري رضى الله عنه رضي الله عنه عم تخلف من بني غفار وأسلم وعندما وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يشارك غزوة تبوك وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة فيهم فقال علي رضي الله عنه أتخلفني في الصبيان والنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنذلته هارون من موسى إلا أنه الهنبي بعده فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استفقالا له وتخففا منه فأصد علي رضي الله عنه سلاحه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرخ فلما أرى آشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي فقال يا رسول الله زعم الناس أنك إلا ما خلفتني أنك استفقلتني وتخففت مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا ولكنني خلفت كلمات تركت ورائي، فرجع فخلفني في أهلي وأهلك. أما ترضى أن تكون مني بمدرّة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي قال بل يا رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه راهوا الحديث، فأذبر علي رضي الله عنه مسرعاً كأني أنظر إلى غبار قدمي أستطيع. تخلف رأس المنافقين عبد الله بن أبى بن سالول. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عذكره في نهيذ الوداع فضرب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين عذكره على, حد... على حدة أسفل منه نحو ذباب وكان قد خرج في مجموعة من المنافقين فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو تبوك تخلف عنه ومعه المنافقون وقال يغزو محمد بن الأصفر مع جهد الحالي والحري والبلد البعيد إلى ما لا طاقة له به يحسب أن قتالهم معه لعبة، والله لك أني أنظر إلى أصحابه مقارنين بالحبال أرجفا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. توزيع الألوية والضياءت. وقبل أن يرتاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثنية الوداع عقد الألوية والضياءت، ودفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه رأية المهاجرين، وعطى أسيد بن حضير رضي الله عنه رأية الأوز، وعطى الحباب بن المنذر رأية الخزرج. وكان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك عالقمة من فغواء الخزاعي رضي الله عنه شأن أبي خيثمت رضي الله عنه صاحب النفس اللوامه وكان أبو خيثمت رضي الله عنه ممن دخل فعالرسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عذر فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أي من دخل أبو خيثمت رضي الله عنه على أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائضه قد رشت كل واحدة منهم عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له فقال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام وهيئ أمرأة الحسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف ما هذا بالنصف ثم قال لزوجته ثم قال لزوجته والله لا أدخل عريت واحدة منكم حتى الحقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا لي ذهذا ففعلته ثم ركب راحيلته وانطلق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل بتبوك قال الناس وأدركب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبو خيثمه فقال الناس يا رسول الله هو والله أبو خيثمه فلما اناخ بعيره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لك يا ابا خيثمه قال ابو خيثمه كنت يا نبي الله ان اهلك بتخلفي عنك وتزينت لي الدنيا وتزين لي في عيني أن على الجهاد فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا نجاب خيثمة رضي الله عنه لأنه لا يتخلف عن هذه الغزوة إلا منافق أو رجل ضعيف معذور فقد أخرج الشيخان في صحيحه مع بن مالك رضي الله عنه قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه انفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ابطاء جمل أبي ذر الغفادي رضي الله عنه أما أبو داري رضي الله عنه فقد أبطأ به بعيره فأخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حتى أدركه قال ابن إسحاق لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتخلف عنه رجل فيقول يا رسول الله تخلف فلان فيقول لنا يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه فقيل يا رسول الله قد تخلف أبو ذر وابطا به بعيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فانك في خير فسيلحقه الله بكم وانك غير ذلك فقد اراحكم الله منه وتلوم ابو ذر على بعيره فلما اطع عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم خرج ماشيا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر النظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابو ذر فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو در فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا در يمشي وحده ويموت وحده ويوعاث وحده تحقق خبر وفاة أبو در رضي الله عنه وقد تحقق قبر رسول صلى الله عليه وسلم في أبو در رضي الله عنه فإنه في خلافة عثمان بن عفانī رضي الله عنه سكن أبو در ربذت وليس معه أحد إلا امرأته وغلامه فلما حضره البوت قال لهم اغسلاني وكفنا ثم ضعاني على قارعة الطريق فأول ركب يمر بكم فقول هثى أبو ذر صاحب رسول ليس الله عليه وسلم فأعينونا على دفنه فلما مات رضي الله عنه غسلاه وكفناه ثم وضعاه على قارعة الطريق وأقبل عبد الله بن سعود رضي الله عنه فراط من أهل عراق عمارا فلم يرعهم إلا الجنازة على ظهر الطريق قد كادت الإبل أن تطأ الجنازة وقام إليهم الغلام فقال هنا أبو در صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعينون على دفنه فاستهل عبد الله بن سعود رضي الله عنه يبكي ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم نزله واصحابه ودفنوه رضي الله عنه رواية أخرى في وفاة أبي در روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسرد قوي عن أم در رضي الله عنها قالت لما حضرت أبا در الوفاة بكيت فقال أدر ما يبكيكي قلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض ولا يدى لي بدفنك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه فقال الله عنه فلا تبكي وأبشري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهد عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بفلات والله ما كذبت ولا كذبت حديث في فضل ابي ذر رضي الله عنه رواه الإمام احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبره وعلى هذه لهجه أصدق من ابي ذر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر اكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه ولا تبوك وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثموت. فاستحث رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته ونزل قريبا من ديار ثمود فاستقى الناس من بيت كان بالحجر وعتجنوا به فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإن أخف أن يصيبكم مثل ما أصابهم وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا، فقد أخرج الشيخان في صحيحيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويذريقوا ذلك الماء وأن يعرفوا ذلك العجين. خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقد خرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر نبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعاتوا عن أمن ربهم فعقروها وكانت تشربوا ماءهم يوما وأشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة, صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجل واحد كان في حرم الله قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو رغال فلما خرج من حرمه أصابه ما أصاب قومه وروا تحاوله في شرح مشكل الأثار والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي كبشة الأنمري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس الصلاة جامعة فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممسك بعيره فقال على تدخلون على قوم قد غضب الله عز وجل عليهم فنده رجل نعجب منهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اخبركم بأعجب من ذلك رجل من انفسكم يخبركم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فان الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا ثم يأتي قوم لا يدفعون عن انفسهم شيئا فوائد الحديث قال الحفظ الفتحة في الحديث من الفوائد واحد ألحظت على المراقبة اثنان أزاجوا عن السكنة في ديار المعذبين ثلاثة الإسراع عند المرور بها وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظهموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أخرصوا للمرأة أتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه لا تبوك فلما وصل الى وادي القرى اذا امراته في حديقه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اصحاب يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات اوسق فقال لها احصى ما يخرج منها حتى ارجع اليك ان شاء الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم تبوك فلما اقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك رجع الى المدينه جاء وادي القرى فقال المراه كم جاءت حديقتك قالت 10 اوسق خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلوات وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلوات في هذه الغزوه فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن معاذ بن رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا وفي روايه أخرى في مسند الإمام احمد وابن حبان بسند صحيح على شرط مسلم عن الطفيل عامر بن وثيره رضي الله عنه وقال ان معاذ رضي الله عنه أخبره انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليس البر الصوم في السفر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غازة التفوك وكانت تثع غزوة العسررى فبينما نسير بعدما عضح النهار فإذا هو بجماعة تحت ضيط الشجرة فقال يا رسول الله رجل صام فجاه ده الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر أن تصوم في السفر ما لاقاه المسلمون من شدة وظهور المعجزات واشتدت في الطريق حاجة الناس إلى الماء وقد أصبحوا ولا ماء معهم وأصبهم من العطش ما كذا يقطع رقابهم حتى أعمهم لهم ذلك على نحر إبلهم ليشقوا أكرشها ويشربوا ماءها فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم الساد صحيح على شرط مسلم على العبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قيل العمر من الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن العسطة فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلا تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلها أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لا يذهب الماء فلا يرجع حتى نظل أن رقابته ستنقطع حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصره خافه فيشربه ويجعله ما بقي على كابده فقال أباكنا الصديق رضي الله عنه يا رسول الله قال عفدك الله في الدعاء خيرا فادع لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك قال نعم قال فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر قصة المجاعة وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم ليأكلوا منها فقد رأوا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا وضحنا فأكلنا وادهلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قال الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركه لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء كف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءا إلا ملأوا فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأهل رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة فوائد الحديث قال الحفظ الفاتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم واجابته إلى ما يلتمس منه أصحابه وإجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج إلى الزاد في السفر اثنان وفيه منقبة ظهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نظره للمسلمين ثلاثة وفيه جواز مشهورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة مجاعة أخرى أصابتهم وروى الإمام أحمد في مصنده وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن فضالة ابن عبيد للأنصري رضي الله عنه أنهم قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزو التبوك فجهد بالظهر جهدا شديدا فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بظهره من الجهد فتحين بهم مضيقا فسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهره ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر قال فضلة رضي الله عنه فما بلاغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا ازمتها قال فضلت رضي الله عنه هذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف فما بل الرطبي واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرس في البحر فلما رأيت السفن في البحر وما يدخلو فيها عرفت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقدان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزاء المنافقين أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك فلما كان بعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد بن لصيت وكان من بني قينقاع أسلم فنافق أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته فأنكر عليه نفر من الصحابة وقالوا قاتلك الله نافقت ما خرجت وهذا في نفسك قال خرجت لأصيب عرضا من الدنيا لأصيب عرضا من الدنيا فسبوه وقال له والله ما نكون منك بسبيل وعلمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة وكان زيد بن لسيط في راحل عمارة ابن حزم العقبي البدرية رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عنده الناظر <سؤال> قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعمكم أنه يخبر ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري عن نقته وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وفي هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها فانطلق حتى توني بها. فذهب الصحابة رضي الله عنهم فوجدوها كذلك فجاءوا بها ورجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيت فقال وزن من, من كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد بن لصيف يجع في عنقي ويقول في رحلي لداهية وما أشعر أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحاب مرور المسلمين على أهل بيت روى أبو داود في سننه والنسائي في سنن الكبرى بسند حسن عن سلامة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى في غزوة على الأهل بيت فإذا في فناء البيت قربة معلقة فسأل الماء فقال يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وفي رواية إنثى النساءية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد باغتها قالت بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دباغها ذكاتها قال ابن أبي ثير والتذكية الذبح جعل دباغ الجلد بمنزلة الذبح فإن جلد المذبوح طاهر ايتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وبعد أن نزل الجيش في الليل وعند الفجر ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة وكان معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فتأخر فقدم المسلمون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصلى بهم الفجر وفي الركعة الثانية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرك ركعة واتم ركعة فقد روى الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما مع بن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرز ثم جاءني فسكبت على يديه ابن الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق قوم جبته فادخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خوفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن, ع... الرحمن... وجدنا عبد الرحمن قد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وراء عبد الرحمن بن عوف فصلى ركعة الثانية من صلاة الفجر ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته ففزع المسلمون واكثروا التسبيح لأنهم سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أحسنتم أو قال أصبتم زيادة ضعيفة زاد الإمام أحمد في مصنده والحاكم في المستدرك وابن سعد في طبقاته بسند ضعيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته لا يأخذ من عين تبوك أحد فأكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك وقبل أن يأتوها بيوم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم ستاتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من شيئا حتى آتي. فوات صلاة الفجر وقصة أبي قتالة رضي الله عنه روى الطحوي في شرح مجده الآثار بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بلاهاث من الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلون الليله قال بلال أنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنام فنام حتى طلعت الشمس واستيقظ فلان وفلان وفلان فقلنا تكلموا حتى يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من دام أو نفيه وأما قصة أبي قتالة رضي الله عنه فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسناده قال أبو قتالة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فخطبنا صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا قال ابو قاتل رضي الله عنه فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهر الليل وأنا إلى جنبه فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أنقضه حتى اعتذل على راحلته ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته فدعمته من غير أن أنقضه حتى اعتذل على راحلته ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميله هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أبو قتادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كان هذا مسيرك مني قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيا قال أبو قتادة رضي الله عنه فما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره فقمنا فزعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبه فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بمضاءة كانت معي فيها شيء من ماء فتوضأ منها وضوءا دون وضوء وبقي فيها شيء من ماء ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ علينا مضاءتك فسيكون لها نبأ ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغدات فصنع كما كان يصنع كل يوم قال أبو قتالة رضي الله عنه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب معه فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كثارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في فيها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا كان الغاد فليصلها عند وقتها قال ابو رضي الله عنه فلما اشتدت الظاهرة جعل الناس يقولون يا رسول الله هلكنا عطاشنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم. ثم قال أطرق لي غمره. ودعى بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أبو قتادة رضي الله عنه يسقيهم. فلم يعد أن رأ الناس ماء في الميضاء. تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الماء كلكم سيروه. ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب ويسقيهم حتى ما بقي غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ساق القوم اخرهم شربة فشربت وشاربا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو الختالة رضي الله عنه فاتى الناس الماء جامينا ورواءا وصول المسلمين الى تبوك واخذ المنافقين ماءها ولما وصل المسلمون تبوك وجدوا عندها قليلة الماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم انكم ستأتون غدا ان شاء الله عين تبوك وانكم لن تاتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فسبقاه اليها رجلان فاستقيا ما فيها فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جبل اراوي الحديث يوشك يا معاد ان طالت بك حياه ان هنا ان ترى ماها هنا ما قد ملئ جنانا وفي روايه ابن اسحاق في السيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بقيتم او من بقي منكم لا تسمعون بهذا الوادي وهو اخضر ما بين يديه وما خلفه